Vajjal beni ve binem sattam, min nuru âdâmete ve âjaba min kuvvete, vapirzem min sultanı. İnne اللهم qâdir. Allahım, gâş ya'la bıçarın hazrin, hatta aradıl mevardi, vâşş ya'la وأبصار الثلمة حتى لا عن أبصارهم يكاد سنبرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا إنصاد بسم الله الرحمن الرحيم أمن مرينسق كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيمًا تدور به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 علمت نفس أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عس عسى والسبح إذا تنفس صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزته وشقاق شاهة الوجوه وعميت الابصار وكلت الالسنه جعلت خيرهم بين اعينهم بشرهم تحت قدميهم خاتم سليمان بين اكتافهم فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعليه اجمعين وآله أجمعين الطيبين الطاهرين Velhamdülillahi rabbil alamin